بوك تو دو سبعة وعشرون سبعة وعشرون في الفندق الوصول في الفندق الوصول يمتلي ادنا سلوبدنا عندكم غرفة خالية. <لاقد> عندكم غرفة خالية. ياس رزيرفيرف لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. ماتو بريزيم اسمي ميلر. اسمي ميلر. مي أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. مي تريبا لغرفة أحتاج لغرفة سريرين. Кулку чини субата за една вечер? Кам сијр алғурфа ти лиллейла? Кам сијр алғурфа лиллейла? Јас би сакала една суба, субања. Урид гурфа мај хамам Бању. Урид гурфа мај хамам Бању. Јас би сакала една соба со туш. Ори горфа Маҳамам душ. Оригорфа маамам душ. Можам ли да ја погладднам собата? Ејумкино нрралгорфа? Е јумкин Нргорфа Имали овде гаража. أوجد هنا موقف سيارات. أوجد هنا موقف سيارات. إي سيف؟ أتوجد هنا خزينة أمانات. أوجد هنا خزينة أمانات. ما لي هنا جهاز فاكس؟ ايوجد هنا جهاز فاكس؟ dobro. Kea zemam subata. جيد. انا اخذ الغرفة. جيد. انا اخذ الغرفة. إيفا، جي هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. إيفا، هنا امتعتي هنا امتعتي و колку часот е поядокот متى يكون الافطار متى يكون الافطار و колку часот е ручекот متى يكون الغداء متى يكون الغداء وكولكو تحصت إيه متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟